avval yum u'salayda qayda yo'qani yumda nash الله الواحد العالي رب الواحد يا حي وخلي هم بعياني وقبل والدتي الغالي وقبل والدي الغالي عايتهم يا رب علي رب الواحد العالي رب الواحد الاان وخلي هم بعياني وقبل ہم نغمه تفراح طير وحبهم جناح طير وحبهم جناح يا رب احفظنا كالحال <سؤال> يا ثلث ايام لكنها حصيله عام لكنها حصيله عام فدير ويا الغني فرحان تم خيمه الاسلام تلمهم خيمه الاسلام عيد الله ايام لكنها حصيله لكنها حصيله عام طيره ويا الغني فرحت لمهم خيمه الاسلام جلمهم خيمه الاسلام بيت الفطر لمتنا نفرح هذه غايتنا نفرح هذه غايتنا عراق هذا عنوان انساب يا غفراحي واخلع ثوب احزاني وسلاما كن واتف وجهني راني واتف وجهني راني انساب يا غفراحي واخلع ثوب وقت فين وجهني راني وقصتك خفت نسات وعوض الماضي بالآت وعوض الماضي بالآتي وافتح باب ديواني وين يا مثالي يا عايد اهلي ووالي وزال اليوم وناس قد بجيت بنبره حساسه صنف دمي عاشق ناسك صنف دمي عاشق ناسك يلي تو راجع احكيها خليهم على راسي اخليهم على راسي حكيت بنبره حساسه صنف دمي عاشق ناسك صنف دمي عاشق خليهم على راسي خليهم على راسي لا أبعض ولا أقوى مقاس البشر تقوى مقاس البشر تقوى وكل المبدع إنسان أولي يوم الثالي عايتيني وخواني وثالي يوم لباناسي أدق بيبان جيراني خليهم على راسي أنا طبعي أحد راسي Pull up, pull up